فأحيى به الأرض بعد موتها في الرياح آيات لقوم يعقلون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 يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصره مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولا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 بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم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 إِنَّ ربك يقضي بينهم يوم الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شَرِيعَةٍ من الْأَمْرِ فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون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 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سابقاً وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ من اتخذ إلهه هواه وَأَضَلَّهُ الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهليه من بعد الله أفلا تذكرون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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا, ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تكوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حقه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 من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغروتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبريات والسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم